اللي فيهم انت اللي فيهم, اللي فيهم يا قمر انت اللي فيهم على الهوى وانا ليهم حطوا لا دول لا يلي وحت الموج العالي حطو البلاد ولا يلي وحت الموج العالي ده ناسم دبد والهلالي فارس عليه على رمشك دايبا الكحله بتقول للغاوي تمله بتقول للغاوي تمله وانا جاي شوق غنايه غازل بالفرح هنايه غازل بالفرح هناي على رمشك دايبا الكحله بتقول للغاوي تمله بتقول للغاوي اتملا وانا جاي وشوقي غنايا غازل بالفرح هنايا غازل بالفرح هنايا ومحوش الف حكايه ودوشه وعقد ودبله ومحوش ألف حكايه وغوشه وعقد ودبلة حطو البلد والليالي وحعد الموج العالي حطو البلد والليالي وحعد الموج العالي ده ناس والهلالي فارس عليهم اللي يا قمر الليل دي وانا قالوا بالبدر والهلال فارس عليه ويغني مساو صباحه على جرحه وعلى أفراحه وينغابه انغابه عن محبابه يوهب للغربه شبابه وينول من الدنيا منابه صباحه على جرحه وعلى أفراحه ونغابه ده عن عنه أحبابه يوهب للغربه شبابه وينول بالدنيا منابه على جرحه وعلى أفراحه ونغابه تنغابه عن أحبابه يوهب للغربه شبابه وينول من الدنيا منابه يا يا ليل كل الحبايب بتشكي إلا أنا مرتاح كل الحبايب بتشكي الا انا مرتاح وحبيبتي دايما بتفرشلي الطريق افراح عايش في خيرها وضلها بسوي صباح وتقولي غيرها اقلك يستحيل بلدي بلدي مصر لنا ابننا in her, بايب بتشكي إلا أنا مرتاح وحبيبتي دايما بتفرشلي لي الطريق أفراح عايش في خيرها وظلها مسا وصباح وتقولي غيرها أقولك يستحيل باء إلا أنا ابنها وفي حضنها برتاح أمانة يا بدر كيف حالك وانا مسافر عملوا مالك حزب في الغربه وانا مسافر ولا المحبه القديمه خست وانا مسافر ده اللي كتب على الجبين لا مين معلش معلش يا بدر استحمل وانا مسافر يا لي والغاوى صباح على جرحه على افراحه ونغابه ده نغابه عن احبابه يوهب للغربه شبابه وينول من الدنيا منابه الغاوي ده الغاوي بط وجناحه ويغني مساء صباحه على جرحه وعلى أفراحه ونغابه ننغابه عن أحبابه يوهب للغربه شبابه وينول من الدنيا منابه حبك مهما يشاقيني يزداد على حنيني حبك مهما يشاقيني ازدت على بعد حنيني حطو البلد ولا يالي وهعد الموج العالي حطو البلد ولا يالي وهعد الموج العالي ده ناسنديبا والهلالي فارس عليه هو حطو البلاد والليالي وحعدي الموج العالي حطو البلاد والليالي وحعدي الموج العالي ده ناس والهلالي فارس عليهم